بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد وللهدى ولا القلائد ولا ان من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا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 حرمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنق والمنخنقه, والمنخنقة والموجوده والمتردية والنطيحه وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما, وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام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 يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم فَكُلُّنِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ الْكُرُوْسَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان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 وَإِن كُنْتُمْ مرضى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أو, من أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُهُ النِّسَاءُ أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا آمِنَتْ صعيدا فَتَيٍّ مِن بوجوهكم طَيِّبٍ فَامْسَحُوا ما وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وعد الله الذين آمنوا وعنوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم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 لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَمَنْتُم بِرُسُلِهِ وَعَذَّرْتُمُهُمْ وَأَمَنْتُم بِرُسُلِهِ وَعَذَّرْتُمُهُمْ وَأَقْرَرْتُمُ اللَّهَ قَرْبًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سِيَأَتِكُمْ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية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 اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 وقالت اليهود أن صار نحن أبناء الله وأحببناه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير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 يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلموا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها, وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها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 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا, أنت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قَالَتْ إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَاﭐْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ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 ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا لو ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه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 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين إنا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتهوا باياتي ثمنا قليلا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 فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ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 وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُمُوا بَيْنَمُوْمٍ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاهٌ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 وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء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 فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فنصبح فنصبح على ما اثروا في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا هاؤلا الذين اقسموا بالله جهاد ايمانهم انهم لم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 وَمَن يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ الله هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتخذوا دِينَكُمْ هزوا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ والكفار أَوْلِيَاءَ واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا قوم لا يعقلون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 لولا ينهاهم الربانيون والاحباء عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوقه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أُنْزِلَ اليك من ربك طغيانا وكفرا وَأَلْقَيْنَا بينهم الْعَدَاوَةَ والبغضاء الى يوم الْقِيَامَةِ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 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم و تحت أرجلهم منهم أمة مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون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 كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا, فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعوا وصموا ثم تاب الله عليهم ثمعوا وصموا كثير منهم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 وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله وَمَا وما من إِلَّا إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أ فلا يتوبرون إلى الله ويستغفرون أ فلا يتوبرون إلى الله ويستغفرون أ فلا يتوبرون الله ويستغفرون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 قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ عَلِيمٌ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَذَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُوا وَأَضَلُّوا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 لا يتناهم نعمهم كرم فعلو لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي هم خالدون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 ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعدنهم تفيض من الدمع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 فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنوار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.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 فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحده، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا إذا متقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم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 وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدٍ مِّنْكُمْ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامٌ سَاكِينٌ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 قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخبيث فاتقوا الله يا أولي الْأَلْبَابِ لعلكم تفلحون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها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 وَإِذَا قِينَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَصْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُنَا شَيْئًا وَلَا يَهْتَدِنَّ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون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 تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا اذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما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 إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوارمين أن آمنوا بي قَالُوا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال, إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ من السماء؟ قَالَتْكُمُ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ مِمَّا أن أَنْتَ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صدقتنا ونكون عليها مِنَ الشَّاهِدِينَ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم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 وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني مِن إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أَقُولَ مَا ما ليس لي بحق كُنْتُ كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم